والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن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 وهم منكره وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين ي قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير ن وإذا قالوا و ماذا ا لهم أنزل ل ل ربكم أ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 إ ن م ا قولنا لشيء اذا اردناه أ ن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ة ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون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 م ن الله ثم إذا ثم م س ك م الضر فإليه ت ج و ن ثم إ ذ ا كشف ا ل ض ر ع ن ك م إ ذ ا فريق منكم ب ر ب ه م ي ش ر ك و ن ل ي ك ف ر و ا ب م ا ي ن ا ه م فتمتعوا ف س و ف ت ع ل م و ن ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البلاء سبحانه ولهم ما يشتهون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 ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسمك ي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كال على, على مولاه اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اثنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحظ وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل ا م ة شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ب القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 م و ف أ خ ذ ه م ا ل ع ذ ا ب وهم ظ ا ل س ي ل ف ك ل و ا م م ا رزقكم ا ل ل ه ح ل ا ل ا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إن إ كنتم ي ا ه تعبدون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 إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة ق ا ل ت ا لله حليفا ولم يك ن من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم